بوك تو شاسي ستة ستة تشتت شسكريس القراءة والكتابة القراءة والكتابة يو تشتسك أنا أقرأ أنا أقرأ eu citesc o literă. Anna a-cărău harfan. Ana a harfan. Eu citesc un cuvânt. Ana a-cărău Anna Ana kalima. Eu citesc o propoziție. Ana a-cărău jumla. أنا أقرأ جملة. يو تيتسك أو سكريسوارة. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. يو كتابا. أنا أقرأ كتابا. يو أنا أقرأ. أنا أقرأ. تُجِتَشْتِ. أنت تقرأ. أنت تقرئين. أنت تقرأ. أنت تقرئين. يَلْجِتَشْتَ. هو يقرأ. هو يقرأ. يو Anna Aktub. Ana Eu, scriu o literă. Actubu harfan. harfan. Eu, scriu, un cuvânt Actubu kalimatan. Actub Eu, scriu o propoziție. أكتب جملة. أكتب جملة. يو سكريو أو سكريسواري. أكتب خطابا. أكتب خطابا. يو سكريو أو كارتي. أكتب كتابا. أكتب كتابا. يو سكريو انا اكتب انا اكتب تو سكري أنت تكتب انت تكتبين انت تكتب انت تكتبين يل سكري هو يكتب هو يكتب